ونواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في إحاد سورة النور المباركة وكنا قد تكلمنا في لقاءاتنا الماضية عن وسيلتين من الوسائل الوقائية التي تمنع وقوع جريمة الزنا في مجتمع الطهر والعفاف جماعة المسلمين أي أولا تطهير الزنات والزوان بالعقوبة الحدية بلا أسة تحيل دون تطبيق الحق أو تدعو إلى تخفيف تطبيق الحد أو تدعو إلى تخفيفه <تصفيق> الثانية التطهير باجتناب مكاح الزانية وإن الزاني حتى يتوب ويصلح، وننتقل يوم إن شاء الله تعالى إلى الوسيلة الثالثة من هذه الوسائل الوقائية وهي تطبيق الألفن عن رمي الناس بفاحشة الزنا. ومن يسعل أو يقول بغير بينه قطعيه فإنه يجلد ثمانين جنده وترد شهادته ويوصف بالفسوق كما قال ربنا جل سماءه في الآية الرابعة من السورة الكريمة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوا ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون في هذه الايه الشريعه يخبرنا ربنا جل وعلا بأن المنتهكين لحرمات المؤمنين والذين يلسمسون للبراء العيد ويشيعون الفاحشة في الناس فيرمون المحصنات الغافلات الطاهرات العفائف بالفاحشة ويتهمونهن في اقدس واثمن شيء لدى الانسان أنا وهو العرض والشرف سينسبونهن الى الزنا ثم لم يأتوا على دعواهم باربعه شهداء عدول يقرون بواقعه الفاحشه ورؤيتهم لها راي العين كما يرون الشمس في رابعة النهار تجدوهم ثمانين جلده، وزيدوا في العقوبة بإهدار كرامتهم ورد شهادتهم وعدم اعتبار أقوالهم بأنهم تذبة فتقة منحرفون عن طريق الإيمان خارجون عن صراط الله عز وجل المستقيم فأنهم في جميع ما يفعلون فسأل الكفار والمنافقين وأهل الضلال الذين لا يرقبون في رغم من علم ولا دينة ولا يرجون لله وقارا. ولا يحفظون كرامة مؤمن ولا يفكرون في سوء عاقبة مأسا نريدون بذلك تهديم المجتمع الإسلامي وتقوير ببنيانه وحكمة الإسلام في هذا التشريع تمثل نموذجا فريدا في محاربة في سواحش وتضييق دائرتها بكل سبيل فتجيب عاقبة الزنا لا يكفي وحده في صيانة حياة الجماعة المسلمة وتطهير الجو الذي تعيش فيه والإسلام لا يعتمد على العقوبات وحدها في انشاء الحياة النظيفة وانما يعتمد على الضمانات الوقائيه وعلى تصميم الجو من رائحه الجريمه اذ الوقايه خير من العلاج ولذلك عقب حد الزنا بعدل الزناه والزوان عن جسد الامه المسلمه فقرر ان الزاني لا ينفع الا زانيه او مشركه والزانية لا ينفعها الا زان او مشرك وان الزاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن ثم يمضي في طريق التطهير خطوه اخرى جديدة لتشريع حد القذف وتشديد العقوبه فيه ولماذا كل هذا لان طرفاً عن سنة تلقي على الأبرياء والبريئات وتخوب في أعراض الناس بلا حجة خطعيه أو دليل واضح يسفح المجال أمام كل من أراد أن يستهم بريئاً أو بريئة بما شاء ثم يمضي امنا وتصبح الجماعه المسلمه وتنفي واذا اعراضها مجرحه وسمعتها ملوثة واذا كل فرد فيها متهم او على الاقل مهذب بالاتهام واذا كل زوج فيها شاف في زوجه وإذا كل إنسان فيها ساس في عقله ونسبه وإذا كل بيت فيها مهدد بالانهيار والدمار وخبروني بربكم هل يمكن أن تستقيم حياة في ظل هذا القلق والاضطراب والشك والارتياب وكم من فتاه لقيت حتفها بسبب كلمه فاجره تكلم بها ناجم فظهرت الناس فتداولوها فيما بينهم ودلوا عليها احكاما فعمد اولياؤها الى قتلها لغشم العار وحفظ ماء الوجوه ثم تبين من بعد ذلك بطريقة أو أخرى أنها كانت عفيفه شريفه ولكن بعد أن حصل ما حصل وفات الأوان والناس مع الأسف الشديد سرعان ما يصدقون التهم الباطلة ويروجونها فيما بينهم ويبنون عليها أحكاما وينصبون انفسهم خضافا وجنادين وهذا يذكرني بتلك الواقعه التي حدث بها الشيخان البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال بين امراه ترضع ابنها إذ مر راكب ذو شارة وهيئة فقالت الأم اللهم اجعل بني مثله ففرت الصبي السبي وأقبل على الراكب فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم رجع الى السبي ينصه فمر بمرأة تجرر ويلعب بها وفي روايه أحمد رحمه الله تعالى كبرت وأنها لا تستجروها حتى القوها فقالت الأم اللهم لا تجعل ابني مثلها فمرت الصبي الزبيا وقال اللهم اجعلني مثلها فقالت الأم وقد أصابتها الذهشة لتكلم الصبي الرضيع في المهد على خلاف ما جرت به العادة هذا من ناحية ومن ناحية الأخرى لربه أمنيتها بما نشعبه ويكشف عنه الضر والسوء ولكن الغلام قالت الام ولنداك فاجاب الغلام أن الراتب فانه جبار من الجبابره وأن المراه يعني التي ضربت حتى الموت فانهم يقولون زنيتي سرقت ولم تفعل شيئا فانظر رحما الله واياك الى اي شيء تقود التهم الباصلة إلى الظلم والإفتراء وإراقة الدماء إلى أن يحضر الخصمات يوم القيامة وقد نصب الميزان بين يدي الذي لا تخفى عليه خافية فيقتص للنظلوم من الظالم سبحانه وبحمده أضحنا ما تقدم أن كثرة سماع اتهام الناس بالفاحشة يوحي إلى المتحرجين عن مواقعة الفاحشه بأن الجو ملوث وأن الفاحشة شائعة منتشرة فيقدم من كان متحرجا عن مواقعتها عليها وسهول في حسه بشاعتها بكثرة ترديدها وسعوله بأن كثيرين غيره يأتونها والمرء إذا رأى كتاب عن على الفساد لم يأل جهدا لموافقتهم ومشاركتهم والنفوس جبلت على حب المشاركه والموافقة ومن ثم ينفك عقوبة الزنا في نيعه من مجتمع الصبر والعكاس خاصه اذا كانت الجماعه تتنفس في هذا الجو الملوث وتشعر بانتشار الفاحشه بين ابنائها لهذا وغيره وصيانه للاعراض من, من التهجر وللكرامة والشرف من الإهداف وللمجتمع الإسلامي من التفكت والانهيار قطع الإسلام على سنة السوق وسدها الأفراد في وجوه الذين يلتمسون للقراء العنق فمنع النفوس المريضة من أن تجرع مشاعر الناس أو تخوض في أعراضهم وشتب العقوبة في ذلك حتى جعل عقوبة القدس قريبة من عقوبة الزنا ثمانين جلده مع رب شهادة قادر ووضفني بالكشوق عقوبات متتابعة وفي نفس الوقت أتباينه إن على شيء فإنما تدل على خطوره هذه الكريمة والكبيرة كريمة قدر المحصنات اسمها من أبرياء فإنه لم يعهد في عرف الشريعة أن يتكرر العقاب ويتنوع إلا إذا تعاضل الموجب له وتتاقم خطره وتطاور شرره عقوبات متباينة الأولى عقوبة بدنية ثلال الجسد والثانية عقوبة عذبية ثواة في الجماعة المتهمة ويجمي أن يهدر قول قادم فلا يؤخذ له بشهادة وأن يضرب اعتباره بين الناس فيمشي بينهم متهما لا يوثق بكلامه والثالثة عقوبة دينية فهو ملحيط عن العمال خارج عن شراط الله عز وجل المستقيم والجماعة المسلمة لا تخسروا بالسكوت عن تهمه غير محققه ولا اكيده كما تخسر بمنوع التهاب وعدم التحرج من افاعته بما يوهل شان الفاحشه في نفوس المؤمنون تهمه غير اكيده خير ينتشر اتهام الناس وهم مرآة وأن يقاب في عرافهم بغيث من التجابون ولا ذنب اقترفون ولا ذنب اقترفون والله تعالى يقول لا خير في كثير من نشواهم إلا من أمر بصدقك أو معروف أو إصلاح بين الناس ويقول ما ينفض من قوله إلا لديه رقيق عزيز ويقول في وصل المؤمنين المفلحين والذين هم على اللغو يعرضون واللغو هو الذي لا فاعدة منه سجلس بالله عليكم إذا كان الكلام فاحشا فهي أسطاق غلغ نافعه وقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها لا يفكر فيها ولا يفكر في سوء حق بنيها ولا ما يتركض عليها من مفاكة دينية ودنيوية إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يجل بها في النار أبعد ما بين المجلد والنغرب ولما قال له معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أول مؤاخذون نحن بما نقول رسول الله قالت تلك يا أمت يا معاذ وأن يطب الناس على منافره في الناس إلا حطاع المؤذنته ولما سألوا حقبة بن عامر عن النجاح قال امسك او قال املك عليك لسانك وان بيتك وابك على خطيئتك من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت وقد بلغت النصوص الشرعيه من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتباره انتهاب الابنيات والخوض في اعراض الناس وقد في المحصنات المؤمنات الغافلات على تباة ذلك كريما وتبيرا من الجبائر التي يتواجه شخص الله عز وجل ولعنته وأليم عقابه وفرضا تعلينا من رحمته سبحانه وبحمده كما قال سبحانه والذين يحول المؤمنين والمؤمنات بغير مستدقوا فقد احتملوا قداما وإذن مبينا إن الذين يؤمنوا المحصنات المؤمنات الغافلات فِي في الدنيا والآخرة ولهم حباب عظيم يوم تشهد عليهم أشهدهم وأيديه وأرجعهم بما كانوا يعملون يومين يوفيه الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين القرش تشهد والأيدي التي أجارت إلى المقضوبين والمقضوبات تشهد والأرجس التي سعت إلى المتارح الشريمة ووراق للفزوق والعصيان والصدق والفزاة تشهد فيحول بينها وبين الشهادة معاذبة صاحبها لها ولا لا يصيبها من العذاب تبعا لمراحلها كما قال سبحانه وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليها قالوا أنصقنا الله الذي أنصق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه برشعور وما كنتم وما كنتم تستجرون أن يشهد عليكم سنوكم ولا أقصاركم ولا جلدكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاترين فإن يصبروا فالنار متوا لهم وإن يستعتبوا كما هم من المعتدين وفي صحيح مسلمين الحديث على بن مالك رضي الله تعالى عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول العبد يوم القيامة أي ربي الم تجرني ما قل فيقول الله تعالى بلى أي عبد فيقول هكذا لا أهيد على أنفسي إلا شاهدا مني فيقول الله تعالى كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وكفى باكرام الكاتبين عليك شهودا فيحكم على فيه ويقال لاركانه اي جوارحه واعطائه ويقال لاركان منطقه فتنطق بما كان يفعل ثم يخلى بينه وبين الكلام يعطى الفرصه ليتكلم فيقال لجوالح. سحبا لكن وبعدا فعنكن كنت ضل وتصور معي مساعدة هذه الجريمة من خلال هذا التعبير الأخرى في قول الله تعالى يرمونا المحصلة تعبير غاية الدقة غاية في بيان قبعة الجريمة وبجاعدها. وفي المتعرض لها يقول صاحب الضيار يوحى بالله التعبير يجبس التعبير يبسر ويبشرها في تطويرها رضيا وهن بيعانة الضوايا قطوة الناس لأنهن لم يفعل شيئا يحذر له لأنهن لم يفعل شيئا يحذر له فتمثل في هذه الجريمة مع البشاعة حصة الضطرة لذلك عاش الله على وجل مبتلي بيها باللعنة جعلت الله في الدنيا والاخره واستوطن رحمته التصوير في كلمات اوضح تخيل رجلا شاء من وراء اخر فخمسه بحجر كبير وقع منه في مبدا والرجل لم يرتكب اثما ولم يقترف شعبا يوجب هذا القرش باي شيء يوصف القرش الا يوصف في الحسره بعد بشاعه الفعل الحسره جعله لن يواجه المخلوق بفعله فدل ذلك على جبنه وعدم رجولته وحسنه قطعه ونبينا صلى الله عليه و وسلم و سلم لما عزل الجزائر المهلكه التي توبق اصحابها في النار قال كما في الراحلين الحديث حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه و سنفجتبع الموبقات قالوا وما هم يا رسول الله قال الاشراف بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وأبش ربا وأبش وأتوارب ما ليسير والتولي يوم الزحف وقدف المحصلات الغاقلات المؤمنات هناك رمي. وهنا وعندي والله أن القذيفة حغوا وأخذت ضررا لأن المقذوفة قذيفة النارية جموت ونفتش يوم القيامة للقاتل أن المقذوف في العرض فإن معرض القرش تلادنه وتلاحقه خاصة وأن الناس لا يرحمون ولا يتمثون الأعبار فغواً عن أن يبرعوا غيرهم مما رمي به بغير حجة أو دليل أو برحان نسأل الله عز وجل العفو والعافية وزوبوا الله جميعا أيها المؤمنون لعلهم ترحمون الحمد لله وقل الله وسلم وبعدك على نبيه محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاذا كانت هذه ادله الكتاب والسنه على تحليل اتهام الابرياء والخوض في اعراض الناس وقسر المحرنات المؤمنات الغافلات فإن الاجتماع قد انعقد على ذلك كما يقول العيثمي الفقيه رحمه الله لا أرضح الله تجارة لا أرضح الله تجارة كما يقول الهيثمي الخطيئه رحمه الله بالسواجل على اقتراب الكبائر اجمع العلماء على ان الرمي المذكور في الايه الكريمه انما يراد به الرمي بالزنا ويلتحق به الرمي باللواط كما يقال امرأة ثانية امرأة ثانية او ضغية او قحبة او يقال لزوجها زوج ضغية او قحبة او يقال لولدها ولد قحبة ابن قحبة او ابن ثانية بالله عليكم لو تتفع على ألباب السب والشد الذي تقول بين ناشئة الإسلام ألا نرى هذه الألباب كثيرة متسادعة وإن تعجب فكثيرا لا تقال في حال المزاح ولا حول ولا قوة الا بالله العلي عظيم وهذا كله غلط للأمي يعجب الحجة او يقال لرجل يا ذاني واضح ان يقال ابنه يبني الزاني او يبني كذا تلك الكلمة القبيحه الذي دعني انه ينتح وما اكثر ما تقال بين ناشئة الإسلام بل وبين الكمال منهم دول مراعاة لحرمة دين أو عزمة لقص أو حزم عمدق فجاد تخاذ هذه الألغاب القبيحة أن يخلق أنفات الأطراب الأعزاب صدوا على الصاهرات والحكيثات واختنف العلماء رحمهم الله تعالى في التعيض بالقدس هل يعد القدساً يوجب الحج هل يقول إنسان لآخر هل أنت زانية؟ أو أدي ليس بزاني؟ أو أمي أو اختي ليست بزانية؟ أو يقول له أنت في فانظر ابن الانثى او يقول له انه تعجب انك تعجب او نحو ذلك هذه الكلمات فيها اعظم القذف فهل توجب حتى ام لا يقول صاحب الرب القياديه رحمه الله تعالى والتحقيق ان الرمي المذكور في كتاب الله تبارك وتعالى ان يقول القاذف كلمه تدل شرعا او لغة او رغفا على الرمي بسنة وتظهر قراهر الحال او تظهر قراهر الحال انه كفض الرمي بسنة فعي ذلك يجب الحد بلا شد ولا شبه الا ان يتكلم برص محتفظ وبين انه لم يقصد الرمي بسنا فهذا ما نطبق عليه الحد لأنه لا يجوه إعلامه كفر جموهب لهذا الحد ولا يشك أنه وإن ثلاث من العقوبة بالتعريض للقذف. إلا أنه عقوبة مليوية إلا أنه معاقب عند الله عز وجل بل ينبغي على الهيان أن يعزيه بما يقفع رسالة على التعريض بالآخرين قفض أو لم يقفض والحكم في قدس المحفرات كان حكم في قدس الهيجان وانعقد على ذلك العشماع كما يقول الحافظ إذ حجر رحمه الله تعالى انعقد الإجماع على أن حكم قذف الرجال المحفرين كحكم قذف النساء المحفرات وإنما خصفت المحفرات بسكة الأولى لأن قذفهن أغلب, أغلب لأن أغلب وَلِأَمْ يَجِيدِ إِذَاهُنَّةِ وَإِذَا أَقْرِبَارِهِنَّةِ ومن العلماء من قال في الآية من قال في الآية حجة وقد فره بعضهم في العنفة أن يرون العنفة المحطلات وبذلك يدخل الرجال وبذلك يدخل الرجال مع النساء ومنهم من قدره بالفروش أن يرمون الفروش المشطنات وبذلك يدخل الرجال مع النساء كذلك وثم كلمة ارجو ان تعبروني عن التفوه بها إن قلتها وإنما يدفعني الى قولها تجرب انتشارها وقد عدها كثير من أهل العلم منها الخلط الموجب للحد وهو الذي يقول لاخيه يا علم تقل فيه أي مناسبة بسبب وبدون سبب هذا قد يوجب الحد لله عليكم كم من المسلمين وأرجو أن تسروا خطوطا تحت كلمة المسيح هذه يقع في أيامنا هذه في مرشبات حد القلب ثمانين جندة الحد لا يقام والنفرش لا تعبه بمثل هذه الكلمات والإقواطات فالعاقبة العاقبة لعنة وفرط من رحمة الله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 من قدث غير المحصن العديد لا يحد حد القذش كما لو قدث مجاهرا بالفرق مجاهرا بالفرق او مجهورا بالعبث والمجن فانه لا يحد لماذا لان الحد فعع لان الحد فعع لعظ ترارج القاضل ولا كرامة لفاسق ماجي ولا كرامة لفاسق ماجي صحيح أنه نجب على المسلم ان نرسى لترغو عن كل نفض ثواحج بديء فالله تعالى يضغب الزواحج البذيء ولقد اكتلت الطائرات العتيفات في مصرنا وغيرها. بكل وقع من العلمانيين وبأصحاب علاهم الضغاف يقول أحدهم إنهن يغطدير النقاط جحالة نفسية أو قبض جعال أو جنسي وها هي ذي وسائل الأعلى الخبيث كان يخذ جموعها فيها وتطالعنا بين الفطره والكفره بقصه ملفقه او حكايه ملفقه تصف النصاب بانه شتار في الجريمه والفاحشه والناس على الاسف الشديد يصدقون وعن سبيل الله عز وجل يصدون ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والا لله والا اليه راجعون فيا عباد الله الله الله في الفاظكم الله الله في اعراض اخوانكم الله الله في ابرياءهم لاخوانكم وبني جدتكم لا تطلقوا العنايه لاسرتكم بكل نفط قبيح أو كلمة بديعة، الله عز وجل لم ولم يتخلى وعيده، إلا إذا تاب العبد اليه الهوانات، فإن ين يغفر الله عز وجل لو فعل ما وحسن سلوكه، وتغير فضعف واستقام على منها جرفه. سبحانه ونحمده ولحديث بقيه ان شاء الله تعالى نساله سبحانه الحفظ والعفاف في الدين والدنيا والاخره اللهم اغفر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن يغتال من تحتنا اللهم اجل الحق